ولما ذلرأ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 فأصبح في المدينة خائف في يتربّب فإذا الذي استصره بالأمس يستصرخ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَعَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ لَنَا كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وَجَاءَنَّهُمْ